بالي بيها وهي عرفاها بعملت بحساب والضربه تجيني فاصه يحكيت قلبي لتبين اصراها يعمل حساب اللي قبل نار يا الناس تعيش كدبا شحال ما عندك سوار الوقت خيبان اللي بغيناهم ما يقدروا لمحبا نوركنك سيري بلابي كان جايبا يا ضرتني من اللي عرفتني كان بغيها يا نسيت فوق الرص والناس عارفة بدلت الراجل بصغير غير رجال ليبلك مكسب تاع الناس عاريانا انتي تيوري جينا البنت الأحلام هل أنا اللي فهمت الدنيا بلا مقلوب ما نسيت نحكم على الناس كيف تبان دازو لوفت من is your heiler I don't think وش على الرخ jam مندمون عرفنا الغالي روح للغالي رخيصي حس بروحه دي مملحاي لعد مرة في العامي سالي هاي يا يما منسي دنا ينسي قاي في اللي بعني أنا وشراني لا تبغي من غير ماك jam